موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحير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 وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضلال وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحيم نَمَهَلِمْ تَلَّتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُهَا الْمِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ نَمَهَلِمْ تَلَّتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُهَا الْمِنْ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 قلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاء لدينا مزيد